بسم الله الرحمن الرحيم إذا زنزنت الأرض زنزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحانها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروى ما لهم فمن يَعْمَلِ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ